بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا أمر تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربي لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافل إِذْ قَالَ يُوْسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَكَ وَكَبَوْنَ الشَّمْسَ وَالْقَنَعَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ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 قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الرب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلي قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لنا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 لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في ضيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستدق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بنؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاب على قميصه بد من كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمر، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سياوة فأرسلوا واردهم فأذلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسره بطاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس ذراهم معدون وكانوا فيه من الذاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفع ما أونتخذه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 وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيتلك لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواه إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رآ برهان رده كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جداء من أراد بأهلك سوء إلا أي مسجن أو عذاب أليم قال هي راعدتني عن نفسي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 أَلَمَّا أَرْسَلُوا قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ قال نسوة في المدينة امرأة العزيز تعارض فتاها عن نفسه قد شغفها حب إن لنعاه في غلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت اليهن واعتذت لهن متكأ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 وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي كبدا تأكل الطير منه ندئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين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 يا صاحبي السجن أأوباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها سميتُم آتُم وأبَاتُم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه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 وقال الملك إنني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف يأكلهن سبع عجاف وسبع صبلاة خبر وأقراب سال يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي. 119. قالوا أضراث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين 110. وقال الذي نجى منهما واذكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات ثمان يأكلهن, يأكلهن سبع عجاق وسبع سنبلات قضر وأخر يابسات لعلي, لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين ذأبا فما حصدتم فذروه في سنفله إلا قليلا مما تأكلون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 وقال الملك توني به فلما جاء أمر الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال نسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكم إذا رأيت يوسف عن نفسه قلنا حاشل الله ما علِبنا عليه من سوء قال في المرأة العزيز الآن حص حصل الحق أنا رأيته عن نفسه وإنه لمن الصادقين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 إِنَّ حَفِيظٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ إِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وجاء إخوة يوسف ففدخلوا عليه فعرفهم وهم له ممكنون. وَلَمَّا جَهَزَهُم بِجَهَازٍ قَالَتُونِ بِأَخِلَتُم مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَونَ أَنِّي أُوَفِّي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُؤَذِّلِينَ فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوا قالوا سنراوذ عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه جعلوا بضاعة من سير حالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلا أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون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 بواب متفرقة وما أؤني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون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 وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلموا ولما دخلوا على يوسف هاوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فَلَمَّا جَهَزَهُم بِجَهَازِهِم جَعَلَ السِّقَاءَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ جَعَلَ السِّقَاءَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذْنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيُّ إِنَّكُم لَسَارِقُونَ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَا ذَا قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به دعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين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 وفوق كل ذي علم عليه قالوا إيه يسرق فقد سرق أخو له من قبل فأسرى يوسف في نفسه ولم يبده لهم قال أنتم شر مكان والله أعلم بما تصفون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 فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَقُوا لَهُ جِيهًا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِيهِ يُوسُفُ فَلَنَأْبُرَ حَتَّى يُوضِحَ الثَّيَأَمَ لِي أَبِي أَبُ يَحْكُمُ وخير الحاكمين اعجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبِلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ قَالَ بَلْ فَعَلَتْ فُصَحَاءُ أَنَّى فَصَبْرٌ جَمِيلٌ أَسْمَعَ اللَّهُ أَن يَأْتِيَ مِنْ جَهِمٍ جَمِيعًا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا كالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين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 فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الصُّورُ وَجِئْنَا بِبِضَاءٍ وَجِئْنَا بِبِضَاءٍ مُدْجَاتٍ فَأُوفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنت جاهلون قالوا أئنك لأت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من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 اذهبوا بطميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم لا لأجج ريح يوسف لولا أن تفنذوه قالوا تالله إنك لفي ظلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه ألا وجهه فارسد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون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 وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وقروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤيا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 ذلك من أنفاء الغيب نحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرشت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وَتَأَيِّنٌ لِلآيَاتِ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَمَنْ مِن أَكْثَرِهِمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ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 وما أرسلنا من قبلك إلا رجال النوح إليهم من أهل القرى، أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَظُرُوكَ إِنَّكَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَاؤُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ تَقَوَّفَ لَفَلا تَعْقِلُونَ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 ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه ولكن تصديقا الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون